يَا لَمَّا يَرْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُهُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ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 كتاب مبين ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا فيه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 إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به جن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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا ربال أوبي معه والطير وألنا له الحديد ان يعمل سابغات وقد تر في السر بعمل صالح اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهب ورواحها شهب وأسلنا له عين الخطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيد يَمَنُونُ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَارِبٌ وَتَمَاثِيلُ وَجِفَانٌ كَلْبَ وَجِفَانٌ كَلجَوَابٍ وَقُدُورٌ رَاسِيَاتٌ يَحْمَلُونَ أَنَدَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَدَّدْنَا لَهُ عَلاَمَةً إِلَىٰ دَابَّةٍ ۖ بَلِ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مَن ساتة فلما قر تبينت الزن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما نبتوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبتلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي فكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل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 سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلقوا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شفور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مُنْhā فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلِدِعُ الَّذينَ زَعََمتُم مِن نُون الل لَا يَمِْقُونَ مِن بِقَالَ ذَوضوَك فِي السَّموكِ وَلَا فِيأَغِ وَمَا لَهُ فيِيهِ مَا م شِجكِ وَمَا لَهَُ مِنْ خُم مِنُْ ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع ان قلوا بهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أوهيكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ولا تسألون عما عم أجرمنا ولا تسأل عما عم تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم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 فتل للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوحد إن كنتم صادقين قل لكم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 ولو ترى إذ الظالمون موفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض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 تأموننا أن نكفر بالله ونجعل له أنزادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال محرفوها إنا بما قُلْ نَحْنُ نَكْتَسِبُ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا ذلفا إلا من آمن وعمل صالحا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 آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبثق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما من شيء فهو يخلفه وهو غير الرازقين ويوم يحفرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهالي كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من ذونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدق قالوا ما هذا إلا رجل ارِيدُ أَنْ يُخَدَّكُم عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا ما الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا شحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ النَّذِيرِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِنْ عِشَارٍ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من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 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَّامُ الْغُّيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُ وَمَا يُبِدِئُ الْبَاصِلُ وَمَا يُعِيدُ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 وَلَوْ تَرَى إِذ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ دَتَاهُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ